ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذببه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا صدق الله العظيم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 انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واذارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين